قال الا لم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال بلعه تملدني عذرا فانطلقا تا إذا أتيا أهل قرية نستطع ما أهلها فأب أن يضيعهما فوجد فيها فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه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 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِنٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ بَرَاءُهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ وَكَانَ بَرَاءُهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سفينة وصبا